بكتو. 38. ثمانية وثلاثون. ثمانية وثلاثون. في تاكسيك. في التاكسي. في التاكسي. زالوا لي تاكي، من فضلك. اطلب لي. تاكسي سيارة أجرة. من فضلك اطلب لي تاكسي. كوليكتوستوينا نادرجي. كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ كوليكتوستوينا ليتشيتشة. كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف إلى المطار؟ بجاء من فضلك على طول. من فضلك على طول. زد من فضلك هنا إلى اليمين. من فضلك هنا إلى اليمين. ناروهو دولفاً برجاء. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار مام نصبح أنا مستعجل أنا مستعجل مام جاس معي وقت معي وقت يجتبرسين بمالي من فضلك هدي السرعة من فضلك Hedde el suraha. Zastavte zde, prosím. Minfadlik, tawakov huna. Minfadlak, tawakov huna. Počkejte chvilku, prosím. Minfadlik, intadir lahda. Minfadlak, intadir lahda. Jsem hned zpátky. Ena, Prosím, dejte mi účet. Minfadlik? Atini, fetura. Minfadlik? Atini, Nemám drobné. mají fekka. Ma To je v pořádku, zbytek je pro vás. Tamam Zaveste mě na tuto adresu. Ausilni ilahelonuan. Ila Odveste mě do mého hotelu. Auslni ila funduki. Auselni Odveste mě na pláž. أوصلني إلى الشاطئ أوصلني إلى الشاطئ